الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينا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 وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ غَلَقًا بِكُلِّ الذُّنُوبِ ضَلّنَا عَلَى العالمين وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَابْتَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا İn huwa illa zikr alı alamin.